بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقولون اليهم بالموده وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخِْرجونَ الوَّسُول وَإّكُ أَ تُؤمنِنوا بالِلههِ رَبِّكُمْ إنك تُمْ خََجم جهذاَا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وإبتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وإبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تُسِرُّونَ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْتَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَمَن يَفْتَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ايثقفكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وان سنتهم ايثقفكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وان سنتهم وَيَدْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا وَيَدْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا وَوَدُّوا لَوْ تَفْكُرُونَ وَوَدُّوا لَوْ تَفْكُرُونَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ذكَانَتْ لَكُمْ أُسوَةٌ حَسَنَة فِي إبِاهِيمَ والَّذينَ مَاعَ قذِكَانَت لَكُمْ أُسوَةٌ حََنَةُ فيِي إبهِيمَ والَّينَ مَا إذقالَاوا لِقَومم إِ بُراءُ منكم ومما تعبدون من دون الله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 إِلَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَطَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك, لك, لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَالدَّهِمْ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُؤْنسُقُوا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُؤْنسِقُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهروا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يا إَا جَكُممُؤمنِناتُ مهاجاتٍ فَتَحِنُهُ اللهَّهُ أَلَمُ بمَهِ إذَا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 وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُم ولا تمنعوا بعصم الكواكر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ولا تمنعوا بعصم الكواكر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم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 واتقوا الله الذين تنبوا مؤمنون واتقوا الله الذين تنبوا مؤمنون يا ايها نبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا, ولا يزنين يا ايها النبي اذا جاءك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون بالبهتان ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون بالبهتان ولا يأتون ببهتان يسترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ولا يعصينك في معروف فبايعهن تَكهُ الله إِ اللهَّه غَكُ الرحيم ييا أي وََّذينَ آممَنُوا لا تَتَ وََّ قَوْمًا غَضبَ اللههُ عَلَم يا أي والَّذينَ آمَنوا لا تَتَ وَ وَيَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ وَيَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ قدم لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله